إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربني إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإن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 لهم واسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتي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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد